الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا إن ما تعملون عني وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم فتقطعوا أمرهم بينهم زهرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به مما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 وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ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 لَهَا آمِنٌ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَنصُرُونَ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 آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون بل واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ فَخَرَاجُ خير خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم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 اننا مبعوث لقد وعدنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبن ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض وما فيها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 قل من بيده ملكوت قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فان بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَرَدِهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَنَقَهُ ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما ترين ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين واننا على ان نريك ما نعدهم, نري نعدهم لقادرون نريك ما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 حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونْ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونْ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا سب فينهم يومئذ ولا يتزالون فما ثقرت موازينه فأولئك هم النفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا في جهنم خالدون في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون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 يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ جزيتهم اليوم بما صبروا انهم انقموا الفائزون انه كان فريق من عبادي يقولون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 وكنتم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جزيتهم إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنِّي الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أنهم أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبستم في الأرض عدد سنين فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو انكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ الآخر لا هرُه نرَهُ به فإنما حسابه عند ربي إن لا يُفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم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 را اعتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا اعتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وريدين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله من حميده اللهم اهدنا في من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 اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا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 ان نعلم اللهم اننا نسالك فواتح الخير وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات الأولى من الجنة اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إلهنا, إلهنا, إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا اللهم ها هي أيدينا قد مدت إليك فتقبل منا وتب علينا يا تواب تب علينا اللهم إنا قد تبنا إليك توبة نصوحا اللهم فاقبل توبتنا واغفر زلتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من نيرانك حرم جلودنا على النار حرمها على النار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم اللهم لا تحرم ابصارنا من لذة النظر الى وجهك الكريم يا منان يا منان لا تحرم ابصارنا لذة النظر الى وجهك الكريم إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا اغفر الذنوب التي بيننا وبينك اغفر لنا الذنوب التي تحول بيننا وبينك يا عظيم يا كريم ما قدرناك حق قدرك ما قدرناك حق قدرك فاغفر لنا وتب علينا وتجاوز عنا يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز إلهنا يا من تنزل في ثلث الليل الآخر لتغفر لعبادك لتجيب دعاءهم ها نحن دعوناك فلا تردنا خايبين ولا عن رحمتك مطرودين ولا رحمتك مطرودين اللهم هذا هو شهرك قد انقضت ايامه الهنا فلا تمضيه علينا الا وقد اعتقت تقابنا من النار يا منان يا منان يا الله يا الله يا الله اشتقنا اليك اشتقنا اليك الهنا انا نحبك فاحبنا الهنا الهنا لا تعلق قلوبنا الا بك يا رجاءنا يا رجاءنا يا رجاءنا الهنا ومولانا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا شابا إلا اصلحته ولا, أصلحت ولا عقيما الا بالذريه الصالحه رزقته ولا حاجه من حوائر الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلح إلا قضيتها لنا وعنتنا على قضائها اللهم يا رحيم يا رحمان يا رحيم يا رحمان يا رحيم يا رحمان اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين اللهم انس وحشتهم انس وحشتهم في اللحد أنس وحشتهم في اللحود بيض وجوههم افتح لهم بابا من أبواب الجنة يأتيهم من روحها وريحانها إلهنا ومولانا لا تعذبنا فإنك بنا قادر لا تعذبنا فإنك علينا قادر يا ربي يا ربي نستر يا ربنا نسترحمك اللهم ارحمنا اللهم انا نستغيث برحمتك فلا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين الهنا ومولانا الهنا ومولانا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك تائبين إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا لا تحرمنا لا تحرمنا لا تحرمنا, لا تحرمنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا يا الهنا ويا مولانا اللهم اجعلنا ممن ادرك ليله القدر اللهم اجعلنا ممن اللهم اجعلنا ممن قامها اجعلنا ممن قامها وتضرع اليك فيها إلهنا ومولانا, إلهنا ومولانا الجنة نرجوك نرجوك يا إلهنا الجنة نرجوك اللهم إنا نسألك الجنة يا أرحم الراحمين نسألك أن تجعلنا في مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى اللهم اوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفه شربه لا نظما بعدها ابدا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله الهنا إلهنا اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عم وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا إلهنا ويا مولانا يا مولانا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لمن مات منهم اللهم اغفر لمن مات منهم وامد بالصحة والعافية لمن كان منهم حيا اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين